عَادَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عَادَكُمْ يَفْدُو وَمَا عَادَ اللَّهِ بَاقٌ وَلَنَجْزِيَ النَّذِيرَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَإِذَا بَذَلْنَا آيَةً مَّا كَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين